ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فَقَدْ أَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَيَلُؤِي يَوْمَئِذِ الْمُكْذِبِينَ أَلَمْ نَجْعَلَ الْأَرْضَ كِفَاتَ أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتَ